أراب بودكاستس تكلل العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أراب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد سلمت تقسموني على الاشتراك في أراب بودكاستس دانيني الأستاذ شادي السيد اليوم إن شاء الله سنستمر في دروس الاستماع من كتاب مئة محادثة عربية الجزء الثاني هل إني إن شاء الله كتاب أكمل أن جد كان استماع بحث عرب داري بكوس راتوس برشكبان بحث عرب جل الدوا ونحن الآن في الفقرة رقم ثلاثين في صفحة رقم اثنين وأربعين دان كتاب سكران دي بلاجران أتو بارغراف نومورتي جابولو دي هلمان إمباد دوا أولاً استمع إلى الفقرة باللغة العربية فقط، وبعد ذلك سنقولها مرة أخرى بالترجمة. مما لا شك فيه أن العقل السليم في الجسم السليم. لذلك. علينا أن نتريض ولو لعشرين دقيقة يوميا كل الأطباء ينصحون بذلك حتى نحافظ على صحتنا ونشاطنا الدائم حسنا الآن تفضل استمع مرة ثانية بالترجمة بايك، سكارانك سلاحكم من دنغان سكالي لاجي دنغان ترجمة مما لا شك فيه أن العقل السليم في الجسم السليم. هل ينتدأ دابت ديراجو كان لجئ دله بهواء أكاليان سهات در دابت ينقوت. لذلك علينا أن نتريض ولو لعشرين دقيقة يوميا. ما كدري إيتوكي تحر السلالو برؤله راقا ولو حنيد وبلومنتسة يبهاري؟ كل الأطباء ينصحون بذلك حتى نحافظ على صحتنا ونشاطنا الدائم. سموه دكتور، من يران كان هل ترسبت؟ أجر كتابي ساللو من جاك صحة كتاب، دنجو جاء سمعة كتاب. حسناً، الآن سندرس الفقرة رقم اثنين في صفحة رقم 44 بايك سكران كتاب أكمل أجر بارجغراف نومر تجا بلو دوا استمع إلى الفقرة باللغة العربية أولاً سأله كمن دنجر كم بارجغراف نيا دنجر بحص عربي دلو تتميز كثير من البلدان بأماكنها ومزاراتها السياحية الرائعة فمثلا تتميز مصر بالأهرامات ونهر النيل. وتشتهر اندونيسيا بشواطئها الخلابة كما أن السياحة تمثل مصدر دخل رئيسا لكثير من البلدان وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب حسنا الآن استمع مرة ثانية بالترجمة بيك سكرانك سلاحكم الدنجان كان سكالي لاجي الدنجان ترجمة تتميز كثير من البلدان بأماكنها ومزاراتها السياحية الرائعة. سيت يابن جارابونيا كانغولان يا ماسين ماسين دالم هال باريوي ساتانيا يانغ ماناكيوبكان. فمثلا تتميز مصر بالأهرامات ونهر النيل. سيبيرتيميسالنيان جار مصر يانغ تركنال دڠن بيراميد دان سونغاي نيل. وتشتهر إندونيسيا بشواطئها الخلابة سدان كان اندونيسيا تركنال دڠن بانيق بانتاي كما أن السياحة تمثل مصدر دخل رئيس لكثير من البلدان سبرتي به وا باريويستا من جادي بماسوكن اوتام د بانيق نڬارا وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب dan membuka banyak lowongan pekerjaan bagi pemuda. Hasanan Walana kita telah selesai pelajaran istimewa Dan begitu kita sudah selesai pelajaran istimewa. untuk hari ini Syukran lakum ala istimewa. Terima kasih untuk anda yang telah mengikuti pelajaran istimewa. Terima kasih untuk mendengarkan dengan baik Dan tunggu kami di kasih untuk anda yang telah mengikuti pelajaran istimewa. Terima kasih untuk anda yang telah mengikuti pelajaran istimewa. Terima تكلل العربية <تكلمة>